لآن القرآن ب س م الله الرحمن الرحيم ي س أ ل و ن ك ع ن ا ل أ ن ف ا ل ق ل الأنفال لله و ر س و ل فاتقوا ا ل ل ه و أ ص ل ح و ا ذات ب ي ن ك م و و أ ط ي ع ا ا ل ل ه و ر س و ل ه إن إ كنتم مؤمنين ن م ا ا ل م ؤ م ن ن و ا ل ذ ي ن إذا دونوا الله وجلت ل ب ه موسوعه ت ل ل ي م النابلسي ت وعلى ر للعلوم الاسلاميه م ا رزقناهم ن ف و أولئك هم ل ه موسوعه درجات عند ربهم م ف ر ر كريم ز ق النابلسي أ خ ر ك م للعلوم ن الاسلاميه م م ن ك موسوعه د م النابلسي أ ن للعلوم الاسلاميه ل ه ويريد ك و يحق الحق ل ب ك موسوعه ا ت ه ي النابلسي ب ر ا ك ا ف ر ي للعلوم تستغيثون ر ك الاسلاميه ك م ممتكم بألف من الملائكة. أني ممتكم بألف من بألف موسوعه النابلسي ل ه إ ش ر للعلوم ب ك و م الاسلاميه اسماء يغشيكم الله إلا بشرى به قلوبكم منه وينزل عليكم وينزل م الحسنى ي ه ر م به و ي ذ ه ب ع ن ك م ر ج ه ا ل ش ي ن ا ب ل ي ي للعلوم ى ق ل ب ك ويثبت به ا ل أ ق د ا م إذ يوحي ربك إ ل ى ا ل م ل ا ئ ك ة أ ن ي معكم فثبتوا الذين آمنوا س أ ل ق ي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق ا ل أ ع ن ا ق واضربوا منهم كل بنان ذلك ب أ ن ه م شاققوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله ف إ ن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذابا النار يا ايها الذين آ م ن و ا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم فلا تولوه الادبار ومن يوليهم يومئذ دوره إ ل ا متحرفا لقتال مهما لقتال او متحيزا إ ل ى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم ذلكم وان الله مؤمن كيد الكافرين إ ن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح و إ ن تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئدكم شيئا ولو كثرت وانتم ا ل ل ه مع ا ل م ؤ م ن ي ن